والذين صبروا بثغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأأنفقو مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرئون بالحسنات السيئة ويدرئون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب دا.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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ